ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان خير الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آ ل ه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثات بدعه وكل بدعه ض ل ا ل ة وكل ضلاله في النار اما بعد حياكم الله تعالى جميعا بارك الله فيكم ونفع بكم وزادكم علما وحلما واتفقنا على ذلك ب أ ن النووي رحمه الله تبارك وتعالى لما جمع هذه ا ل أ ر ب ع ي ن جمعها كاصول أ ص و و ل للدين من ج م كلم ع النبي ل الله عليه ى آ ه و س للدين م ف ا ح ث الذي م ع ا اليوم هو حديث أخرجه البخاري رحمه الله تبارك وتعالى من رواية منصور بن المعتمر حديث هو منصور رحمه من أخرجه بن عن الربع ا بن خراش عن ابي مسعود عن النبي صلى الله عليه و آ ل ه وسلم أ ن ه قال إ ن مما أ د ر ك الناس من كلام ا ل ن ب و ة ا ل أ و ل ى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت معي إخوة فاصنع لم ما معي تستحي شئت صوت في هذا الحديث كما بينت أ ن ه أ ص ل من أ ص و ل الدين عظيم كلمات قليلات ولكن ي ج م ع أ م و ر ك ث ي ر ة والنبي صلى الله عليه وسلم يبين في هذا الحديث أ ن ه مما أ د ر ك الناس من كلام ا ل ن ب و ة ا ل أ و ل ى يشير هنا النبي صلى الله عليه وسلم أ ن هذا ا ل أ م ر م أ ث و ر أ ي هو أ ث ر أ و أ ث ر أ و جاء عن من كان قبله من ا ل أ ن ب ي ا ء فكل ا ل أ ن ب ي ا ء كانوا ي أ م ر و ن بأمر الله وينتهون عما نهى الله عنهم ومما جاء في هذه العصور التي كانت عصور د ع و ة الانبياء صلوات الله و س ل ا م ه عليهم كانوا يدعون الناس الى التوحيد فكان هذا العصر أ و هذه ا ل أ م و ر التي كان الناس يعيشون عليها هذه ا ل ق ا ع د ة ا ل ع ظ ي م ة التي تبين الحياء والخوف من الله تبارك وتعالى فمما أ د ر ك الناس من كلام ا ل ن ب و ة ا ل أ و ل ى على ما كان يحذرونهم وينبهونهم على هذا ا ل أ م ر فهذا أ م ر قديم ليس على عهد النبي صلى الله عليه وسلم و إ ن م ا كان قبله لذلك دلل على ذلك إ ن مما أ د ر ك الناس من كلام النبوة الأولى فهذا من من كلام ا ل ن ب و ة ا ل أ و ل ى ومن هنا ل ل ت ب ع ي د أ ي أ ن ه جزء من هذا الكلام الذي كان من ا ل أ ن ب ي ا ء صلوات الله وسلامه عليهم في نصحهم للناس و ل أ م م ه م حتى يحققوا ا ل ت ح ي د و ه ذ الكلام أو هذه ا ل ق ا ع د ة التي هي أ ص ل عظيم إ ذ ا لم تستح ي فاصنع ما شئت, إذا لم تستحي فاصنع ما شئت <تصفيق> ذكر النووي رحمه الله في شرحه قال إذا أردت فعل شيء فان كان مما لا تستحي من فعله من الله ولا من الناس ف ف ع ل ه و إ ل ا فلا أ ي إ ذ ا لم تستحي من أ ح د ف ا ل أ م ر عندك مباح ليس فيه حذر وليس فيه نهي فالذي جعلك لا تستحي من احد يجعلك تفعل هذا الفعل ويدور هذا الحديث على الاسلام كله والنبي صلى الله عليه وسلم يقول فاصنع ما شئت, فاصنع ما شئت لان ص ع م الامر شئت أ ن ل أ ان لم يكن هناك نهي عنه فهو مباح فهو م ب اما ح اذا جعلت نفسك لا تستحي من احد فالامر عندك ايضا مباح لانك لا تقتدي بشيء ولا ت أ ت م ر ولا تنتهي فكل شيء عندك من المباحات و ا ل أ ص ل في هذا الحياء من الله تبارك وتعالى وعدم الجراءه وجاء عن بعض اهل العلم أ ن في قوله صلى الله عليه وسلم فاصنع ما شئت قولين أ ح د ه م ا أ ن ه ليس ب ا ل أ م ر الذي يجعله يصنع ما يشاء و إ ن م ا جاء هذا على الذم والنهي عنه ل أ ن ك إ ذ ا نظرت إ ل ى هذه ا ل ق و ل ة فاصنع ما شئت فيه ذم ا ل ذ ي ي ف ع ل هذا ل أ ن ا ل ج م ل ة التي قبلها فيها إ ن لم تستح ي تستحي إن لم تستحي فاصنع ما شئت فالذي يكون في ذلك أ ن ه يكون ذما وتحذيرا و هو الأمر الثاني هو كما قلت أ ن ه يفعل ما يشاء ل أ ن ه لم يستح ي من أحد عليكم ا ل ل س ا م و ر ح م ة الله فالذي جعله لا يستحي من الله فهو لا يستحي من الناس ل أ ن ذلك أ ع ظ م وهناك من يستحي من الناس ولا يستحي من المعصية الناس كانت يستحي يستحي في ولا الله ولذلك كانت المعصية في ا خ ل و ه اشد من الجهر أ م ا م الناس بفعل شيء أ ي أ ن الذي يجهر ب ا ل م ع ص ي ة يسترها الله تبارك وتعالى عليه في الليل ويفضح نفسه في النهار ر أو ي ش ه هذه ا ل م ع ص ي ة ويفرح بها بها فهذا أ ش د من الذي يعصي معصيه ة ورحمة نعم عليكم السلام ل ل ا وبركاته عليكم الله تعالى فهذا فيه توبيخ وفيه د م وفيه أمر بعدم فعل ه ذ امر ا ل أ بعدم فعل هذا ا ل أ م ر فالحياء ش ع ب ة من شعب ا ل إ ي م ا ن كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم الحياء شعبة من شعب الإيمان شعبة شعب من والدين لا بد فيه من ا ل إ ن س ا ن أ ن يتخلق بهذا ا ل ح ي ا ة وهنا ت أ ت ي المعاصي والشبهات والشهوات سواء كانت شبهات أ و شهوات ا ل أ م ر فيه بعدم الاستحياء هناك من يفعل ا ل م ع ص ي ة وهو لا يستحي من أ ح د وهناك من يفعلها على جهل لا يستويان والنبي صلى الله عليه وسلم كان عنده الحياء وكان يعلم أ ص ح ا ب ه رضوان الله عليهم هذا ا ل أ م ر وهذا تحذير للناس في عدم فعل هذه ا ل أ م و ر وعدم ا ل ج ر ا ئ وفعل المنهيات وترك ا ل م أ م و ر ا ت بدعوى ا ل ح ر ي ة او بدعوى ا ل د ي م ق ر ا ط ي ة او بدعوى التسخط او بدعوى ا ل ف و ض و ي ة او غير ذلك فنحن ملزمون بهذا الامر ان نقتفي أ ث ر النبي صلى الله عليه و آ ل ه وصحبه وسلم باجتناب النواهي وترك هذه النواهي والبعد عنها وفعل المامورات أ م و ر ت وفعل ل ا أ م فلو نظرنا إ ل ى هذا الحديث أ ص ل عظيم يجعل الذين لا يمتثلون للحياء ولا يكون لهم ش أ ن فيه يصنعون ما يشاءون فتحسب هذه ا ل أ م و ر عليهم والله تبارك وتعالى يمهل لهم حتى يصيبهم بما كسبت أ ي د ي ه م لذلك كان السلف رضوان الله عليهم يحققون قول النبي صلى الله عليه وسلم لما س أ ل ه جبريل عن ا ل إ ح س ا ن قال أ ن تعبد الله ك أ ن ك تراه فان لم تكن تراه ف إ ن ه يراك هذا حياء من الله تبارك وتعالى أ ن ك إ ذ ا علمت أ ن ه يراك ف أ ن ت لا تستطيع فعل غير ما أ م ر ك الله به تستحي من أ ن تعصيه و ت س ت ح ي أ ن تتسخط على أ ق د ا ر ه و ت س ت ح ي أ ن تبغض ما رزقه الله إ ل ي ك سواء كان قليل أ و كثير فالاستحياء في كل شيء ومن يتخلق بهذا الخلق يكون هذا ا ل أ م ر غ ا ي ة في ا ل ع ب و د ي ة ل أ ن ه يحقق م ر ت ب ة ا ل إ خ ل ا ص و ا ل إ ح س ا ن في م ر ا ق ب ة الله تبارك وتعالى في جميع ا ل أ ح و ا ل و ا ل أ م و ر فعلينا بالحياء والتخلق به فهذا يورث ا ل إ ي م ا ن و ا ل ط م أ ن ي ن ة والخير للجميع فهذا حديث عظيم الحديث الحادي والعشرون في صوت ان شاء الله و ل ي ث ا ل ح ا د ي و ا ل ع ش ر و ن ع ل ي ق ا ل س ل ا م ع ن سفين ا ابن عبد الله رضي الله عنه وهذا الحديث أ خ ر ج ه مسلم رحمه الله من رواه مرويته ومرويته ومرويته و م ر و ي ن ه و م ر و ا ت ه ومرويته ومرويته و م ر ف ي ت ه و ل ه صحبة ك ا ن عاملا لعمر بن الخطاب رضي الله عنه على الطائف روى عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث أ ن النبي صلى الله عليه وسلم سئل منه أ و هو سفيان قال قلت للنبي صلى الله عليه و آ ل ه وسلم يا رسول الله قل لي في ا ل إ س ل ا م قولا لا أ س أ ل عنه أ ح د ا غيرك قال ك ل آمنت ب امنت ل ل ه ث استقم م آ بالله ثم استقم وهذا الحديث له روايات أ خ ر ى بزيادات عن سفيان بن عبد الله ولكن بزيادات عن هذه التي جاءت عند النووي رحمه الله أ و التي اختارها النووي في إ د ر ا ج هذا الحديث في كتابه وخرجه بطرق أخرى أو ر و ب اخرى ت أ لإمام أحمد والنسائي ولكن أحمد عن سفيان عن ابيه ان رجلا قال للنبي لان بعض او الامام مسلم رحمه الله اثبت ص ح ب ة سفيان واخرج له طيب الصوت واضح؟ وأخرج له في صحيحه الصوت واضح له هذا الحديث و هو الذي س أ ل النبي صلى الله عليه وسلم أ م ا عند أ ح م د ونسائي ا ل فهو روى عن أ ب ي أ ن رجلا وهم يجلسون دخل على النبي صلى الله عليه و س ل م و س أ ل ه وقال له مرني ب أ م ر في ا ل إ س ل ا م لا أ س أ ل عنه أ ح د ا بعدك قال قل آ م ن ت بالله ثم استقيم فقلت فمتقى ا ف أ و م أ إ ل ى لسانه الشاهد أ ن قول النبي صلى الله عليه وسلم لسفيان قل لي أو س في الاسلام ن ي س أ قل لي في ل إ قولا لا أ س أ ل عنه أ ح د ا غيرك غيرك فهذا حرص فهذا من ا ل ص ح ا ب ة رضوان الله عليهم في سؤالهم للنبي صلى الله عليه وسلم ودائما نسمع في كثير من الروايات أ ن ا ل ص ح ا ب ة ي س أ ل و ن النبي صلى الله عليه وسلم أ و يجلسون في وقت يدخل عليه رجل أ و أ ع ر ا ب ي ويسالهم وكانوا أ ي ض ا يجلسون لما نزل عليه جبريل و س أ ل ه عن مراتب ا ل إ س ل ا م وغير ذلك فكانوا يحرصون على ذلك على مجالس العلم والسؤال عما يكون لهم فيه خير وهذا من حرصهم على مصاحبة النبي صلى الله عليه وسلم صلى النبي الله الدنيا عليه في وفي ا ل آ خ ر ة فكانوا يتحرون ذلك دائما فمن حرصهم وتقواهم وطلب ا ل ن ج ا ة يوم ا ل ق ي ا م ة س أ ل سفيان الرسول صلى الله عليه وسلم قل لي في ا ل إ س ل ا م قولا أ ي أ ط ل ب منك أ ن تبين لي كلام مختصر قولا لا يحتاج إ ل ى تفصيل مجمع كلام أ و خ ل ا ص ة قول لا أ س أ ل عنه أ ح د ا غيرك يشفي غليلي ويوصلني إ ل ى ما أ ر ي د ه ويكون لي باب خير و أ س ت و ع ب و أ س ت ط ي ع أ ن أ ط ب ق <تصفيق> ه قال قل آ م ن ت بالله ثم استقم فهذه بضع كلمات لو شرحت لكانت الدين كله في هذه الكلمات ا ل أ ر ب ع ه امنت بالله ثم استقم وقدم هنا ا ل إ ي م ا ن على ا ل ا س ت ق ا م ة و ا ل ا س ت ق ا م ة هنا كما س أ ذ ك ر إ ن شاء الله تعالى هي العمل و ا ل إ ي م ا ن تحقيق التوحيد هنا يقول له قل آ م ن ت بالله أ م ر ب ا ل إ ي م ا ن بالله كما قال الله تبارك وتعالى فاستقم كما أ م ر ت ومن تاب معك وقوله إ ن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم ا ل م ل ا ئ ك ة لو نظرنا إ ل ى هذه ا ل آ ي ة نرى فيها القول والعمل كما جاء في الحديث إ ن الذين قالوا هذا هو القول ربنا الله توحيد ثم استقاموا عملوا بهذا التوحيد طبقوه تتنزل عليهم ا ل م ل ا ئ ك ة تبشرهم ا ل م ل ا ئ ك ة عند موتهم أ ل ا تخافوا ولا تحزنوا و أ ب ش ر و ا ب ا ل ج ن ة التي كنتم توعدون فهذه آية عظيمة تبشرنا إ ذ ا حققنا التوحيد واستقمنا عليه نصل إ ل ى ما بشرنا الله به وهذا القول جامع والنبي صلى الله عليه وسلم قلت أ ن هذه ه ا ل أ ر ب ع ي ن من جوامع الكلم يقول كلمة واحدة كلمة يراد بها أ م و ر ك ث ي ر ة جدا فيقول قل آ م ن ت بالله فهذا قول جامع لكل أ م و ر ا ل إ س ل ا م ل أ ن ح ق ي ق ة ا ل إ س ل ا م في ا ل إ ي م ا ن بالله تبارك وتعالى اذا حققت هذه ا ل ك ل م ة صلح لك باقي أمورك من أ ع م ا ل و أ ق و ا ل و غير ذلك و ا ل إ ي م ا ن هو قول بلسان ا ل و تصديق بالقلب و عمل بلجوار ا ي ز ي د ب ا ل ط ا ع ة و ي ن ق ص ب ا ل م ع ص ي ة هذا م ن ه ج أ ه ل ا ل س ن ة و الجماع ة في ا ل إ ي م ا ن و كما قال أ ب ي بكر ا بن أ ب ي داود السجستاني رحمه الله و ق ل إ ن م ا ا ل إ ي م ا ن قول و ن ي ة وفعل على قول النبي مصرح لذلك السلف بضوان الله عليهم وهذا اعتقاد أهل السنة والجماعة أن الإيمان يزيد وينقص ولا عليهم أهل يكفر وينقص أن بمعصية يزيد أحد الا إذا استحل, كبيرة. اذا استحل الكبائر يكفر أ م ا إ ذ ا ارتكب الكبائر و أ ص ر على فعلها فلا يكفر وهذا اعتقاد أ ه ل ا ل س ن ة والجماعه فالعبرة فعل فكل بالاستحلال أما فعل المعاصي فكل يعصي. والنبي ا صلى ل ل يعصي عليه وسلم قال كل ابن آدم ابن خطاء وخير التوابون وكما خ الخطائين ي ر التوابون و قال أ ي ض ا أ ب و بكر بن أ ب ي داود في ا ل ح ا ئ ي ة ولا تكفرن أ ه ل ا ل ص ل ا ة و إ ن عصوا فكلهم يعصي وذو العرش يصفح و داود أبو ا الحائية حائية السنة لابن السجساني الله هذه رحمه الله جامعة لمسائل العقيدة في أبي جامعة عبد لأهل السنة والجماعة ف ا ل إ ي م ا ن قول باللسان وعمل بالجوارح وتصديق بالقلب والذي كان عليه السلف ا ل أ و ل أ ن ا ل إ ي م ا ن قول وعمل وكما قال البخاري رحمه الله أ خ ذ ت عن أ ل ف شيخ كلهم يقول ا ل إ ي م ا ن قول وعمل والعمل هنا يدخل فيه ا ل ن ي ة العمل هنا يدخل فيه ا ل ن ي ة ل أ ن ه لا يوجد عمل بدون ن ي ة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إ ن م انما الأعمال ا ل ب ي ا ت و ك شرحت ه ذ الاعمال ا ح د ي في ث أول ل ل قلت أن النووي رحمه الله قال ل م رحمه ج ا ا س أن ل يدور مع ن فإن ي ة صلحت ا ل ن ي ة صلح ا ل ل ع م وإن ف س د ت النية فسد العمل لذلك القول لذلك فسد بهذا ا لان ت ع ر ي ي ف ل ل إ م قول وعمل ل قول العمل ي خ ت ف ن قولنا باللسان قول و ع بالجوارح و ت ص د يدخل ق بالقلب العمل لأن ي فيه ا ل ن ي ة والقول أ ي ض ا يدخل فيه ا ل ن ي ة ل أ ن ك لا تتلفظ ب ك ل م ة وتريد أ ن تؤجر عليها ه ا إلا إذا كنت أردت ب ن ي ة ص ا ل ح ة نية ص صالحة نية ا صالحة لذلك ح ة ل المنافقين أو المنافقون كانوا يقولون ما لا يعملون يعني يسرون الكفر ويظهرون ا ل إ ي م ا ن فكان قولهم بدون ن ي ة وكانت أ ع م ا ل ه م بدون ن ي ة وكانت نياتهم خ ب ي ث ة فكانوا في الدرك ا ل أ س ف ل من النار اعاذنا ل ل ه إ ي ا ك م منها نسال الله أ ن لا يجعلنا منهم وينجينا من الحق ل بالله الإيمان هنا يشتمل آمنت هنا تبييني بعد أيضا م ع ن ا ه أ ن ه قول بلسان وعمل بالجوارح وتصديق بالقلب يزيد وينقص يزيد ب ا ل ط ا ع ة وينقص ب ا ل م ع ص ي ة هو أ ي ض ا يراد به التوحيد و إ ذ ا تكلمنا عن التوحيد لا ب د للتوحيد أن الأقسام نذكر الثلاثة والله مستعى و أ ق س ا م التوحيد ث ل ا ث ة وهذه ا ل ت ق س ي م ة ليست م ب ت د ع ة و إ ن م ا عرفها أ ه ل العلم بالاستقراء والتتبع وصرح بها ا ل إ م ا م الطبراني رحمه الله وابن منده وغيرهما وغيرهم وهذه ل أ ق س ا م ت و ح ي د الالهي و ه د ا ل و الالهي ة و ت و ح الالهي و تهد ا ل ا ل و تهد ي و تهد الالهي د ا ل ا ل ه و الالهي و ت الالهي و ت ا ل ه ي و ت ا ل ي و تهد ا ل ى بعض و ا ل ا ل ف ي ه ا ل ا ل ا ل ا ل و ه ي ة ت ج م ع ا ل ر ي و ب ه د ا ل و ا ل ا س م ا ء و ا ل ص ف ا ت فمن حقق ا ل ا ل و ه ي ة ي ح ق ق ا ل ر ل ه و ب ي ة و ل ي س ا ل ع ك س من حقق ا ل ر ب و ب ي ة لم يحقق ا ل أ ل و ه ي ة إ ل ا إ ذ ا أ ق ر بها لذلك ظ ل من ظ ل لما قالوا ما نعبدهم إ ل ا ليقربونا إ ل ى الله ز ل ف ا فظنوا بهذه ا ل آ ل ه ة ا ل ب ا ط ل ة أ ن ه م يعبدونها تقربا الى الله لله فعبدوا الله على ربوبيته وكفروا ب ا ل أ ل و ه ي ة فما أ غ ن ت ه م هذه ا ل أ م و ر شيء وتوحيد ا ل أ س م ا ء والصفات ظ ل فيه الكثير والكثير وهم يوقنون ب ا ل أ ل و ه ي ة و ا ل ر ب و ب ي ة الضالة ولكن ظلوا وخروج الأفكار من بسبب بعض الأفكار من تفريق وخروج وضلال وعمل العقل وعمل الفلسفه وغير ذلك فدارت هذه الاسماء والصفات بين المعطل والمشبه فالمشبه يعبد المشبه يعبد صنما والمعطل يعبد صنما والمشبه هل ما أذكر اللهم ما نعم اذكر استعان طيب فالذين ضلوا في هذه الامور بسبب عمل العقل و ا ل ف ل س ف ة وهذه الفرق ا ل ض ا ل ة تكلموا في الصفات وابتدعوا وضلوا و أ ض ل و ا الشاهد من كل هذا قوله صلى الله عليه وسلم قل آ م ن ت بالله يشتمل على هذه ا ل أ م و ر كلها من فعل وتحقيق التوحيد الخالص إذا حققت التوحيد حققت فانت أ ن تؤمن ت ب ل ل ه ف أ تؤمن بالله ثم استقم ثم استقم وهنا القول في استقم وجاء بثم, بثم للتعقيب أ ي بعد تحقيقك ل ل إ ي م ا ن عليك أن تعمل أن وتستقيم عليه حتى تظفر بثمرته فيتقدم أ و ل ا ا ل إ ي م ا ن ثم بعد ذلك ا ل ا س ت ق ا م ة ل أ ن ه ليس هناك ا س ت ق ا م ة بدون أ ص ل و ا ل أ ص ل هو ا ل إ ي م ا ن و ا ل ا س ت ق ا م ة تأتي من الطريق المستقيم و ي أ ت ي بها أ ي ض ا للسليم تقول هذا رجل مستقيم أ ي سليم من الاعوجاج أ و من التعريجات أ و كقولك في الطريق مثلا هذا طريق مستقيم عكس هذا طريق وعر أ و معوج أ و غير ذلك و ا ل ا س ت ق ا م ة هنا تشتمل على ا ل أ ع م ا ل فبعد تحقيقك ل ل إ ي م ا ن عليك أ ن تعمل وهذا فيه بيان من ا ل آ ي ا ت و ا ل أ ح ا د ي ث كما قال الله تبارك وتعالى وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاه ويؤتوا الزكاه وذلك دين القيمه هنا أ ي ض ا ب د أ ب ا ل إ ي م ا ن ثم أ ت ب ع ه بالعمل فالاستقامه ة أي السير على الطريق الصحيح المستقيم على ذ هذين ا الإسلام الإسلام الأمرين مبنى يبنى على هذين الأمرين فعلى لكل إ ن س ا ن أ ن يحقق هذين ا ل أ م ر ي ن في ا ل إ ي م ا ن و ا ل ا س ت ق ا م ة حتى يصبح من المؤمنين حقا فكل من الذين أ و الذين حققوا ا ل إ ي م ا ن يستقيموا عليه بفعله والعمل به ولا تجد ث م ر ة ا ل إ ي م ا ن إ ل ا عندما تحقق هذا ا ل إ ي م ا ن بالعمل به والعمل له أ م ر كبير وكل ا ل أ م و ر لا تنصلح إ ل ا بالعمل الصالح وفي ا ل آ ي ا ت ا ل ك ث ي ر ة كما ذكرت في بيان ا ل أ م ر بالاستقامه ة كما قال ا ل ل تبارك وقوله ت ت ع ا ا ل ى ف س ي م ا أمرت فاستقيموا و ا تبارك وتعالى قل إ ن م ا أ ن ا بشر مثلكم يوحى إ ل ي أ ن م ا إ ل ه ك م إ ل ه واحد فاستقيموا إ ل ي ه واستغفروه وغير ذلك من الأدلة من فعلى كل مسلم أ ن يسلك الطريق المستقيم ويترك الشبهات والشهوات وهذا ا ل ش و و ا ت ه يدل على حال القلب إ ن كان القلب صحيح سليم فهو يسير على الاستقامه ة وأذكر أن ر ابن عثيمين الشيخ م ح الله سئل في ب عن ض مجالسه ع الشاب أ و الطالب يقال له ملتزم قال لا يقال له مستقيم لا له فمستقيم أ ف ض ل من ك ل م ة ملتزم ل أ ن ه إ ذ ا أ ط ل ق عليه لفظ مستقيم فهو يستقيم في دينه أ م ا ملتزم فهو يلتزم بشيء وربما ينفك عنه ف ا ل ا س ت ق ا م ة إ ذ ا لزمت العبد أصلحته للجميع وهذا خير للجميع. بارك الله فيكم أ ك ت ف ي إ ن شاء الله تعالى بهذا ونكمل الحديث الثاني والعشرون في ا ل م ر ة ا ل ق ا د م ة إ ن شاء الله عز الأعمال وجل الله لنا ولكم التوفيق والفلاح ونتقبل ومنكم الله لنا صالح نساء منا وأحسن اللهم إ ل ي ك ج م ي ع ا و ت ق ب ل ا ل ل ه م ن ا و م ن ك م ا ل ح م د ل ل ل ل ه ورب ا ا ع م ي ن س ب ح اللهم ن ك ا وبحمدك أشهد أن ل الاسلام إ ه إ ل أنت ت وأتوب غ ف ر ك إ والمسلمين ا محمد و ع ل ى آ ل ه وصحبه و س ل م ا ل س ل ا م عليكم و ر ح م ة ا ل ل ه وبركاته